سلام رحمه الله مسلسل مباركه رحمه الله سيدنا محمد اللهم علماً علماً رحمه الله مالنا ما يهناك من رحمه الله مسلسل رحمه الله مسلسل رحمه الله مسلسل رحمه الله مسلسل رحمه الله مسلسل ر م ه الله مسلسل رحمه الله مسلسل رحمه ا ل ل و اليوم في سوره النجم بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الله قال س و ر ة النجم ستون و آ ي ت ا ن في الكوفي و ا ح د ة و ستون في عدد ا ل أ ك ث ر م ك ي ة قال في البرهان وهي أ و ل س و ر ة أ ع ل ن ه ا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكه ة يعني ن أ ا بعد قول الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى فصدع بما ت و م ر كانها أ و ل س و ر ة بعد ا ل أ م ر ب ص د ع ب ا ل د ع و ة بدل ما كانت لان الدعوه اول ما ب د أ ت س ر ي ة عدة سنوات ثم أ ت ى ا ل أ م ر من الله سبحانه وتعالى إصدابي ا م وعرض عن المشركين لا قبل, في قبل. قبل الهجره ة قبل الا الهجرة. كان ا ه ج ر ة إ ل بعد ما اشتد ا ل أ ذ ى بسبب الصدع ب ا ل أ م ر و إ ظ ه ا ر ا ل د ع و ة ب د أ ت ا ل أ ذ ي ة يعني تكثر ف ب ع د ه ا جاءت ا ل ه ج ر ة و ك ذ الى تم ا ه ج ر ة إ ل ا ل م د ي ن ة ثم بعد ا ل ه ج ر ة إ ل ى المدينه إ ل ى في... ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة جاء ا ل ف ت ح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله عز وجل و النجم إ ذ ا هوى قال الهادي عليه السلام هذا قسم من الله سبحانه النجوم عند هويها. هويها ومعنى النجم فهو النجوم جميعا يعني الجنس ا ل ج ل ي ع ن ي جنس الرجال كله و إ ن س ا ن جمع جنس ا ل إ ن س ا ن النجم فهو النجوم جميعا كما قال الله تعالى يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن وهو يريد الناس طرا يعني الناس كله ومعنى ه و ا فهو غاب وتدلى ف أ ق س م بهو... بهويه عند هويه لما في ذلك من عظيم ا ل آ ي ا ت وكبير الدلالات على منشي ا ل أ ر ض ي ن والسماوات قال في, الغري... في تفسير غريب ا ل ق ر آ ن ا ل إ م ا م زيد بن علي عليه م السلام ما لحظه أ خ ب ر ن ا أ ب و ج ع ف ر قال حدثنا علي بن أ ح م د قال حدثنا عطاء بن ا ل س ا ئ ب عن أ ب ي خالد عن ا ل إ م ا م الشهيد بن حسين زيد بن علي عليه م السلام في ق و ل ه تعالى والنجم إ ذ ا هوى معناه نجوم ا ل ق ر آ ن يعني فصول ا ل ق ر آ ن س و ر ة تنزل نجوم ا ل ق ر آ ن كان ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آ ي ا ت أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى معناه اي, معناه أي بالهوى يعني ما ي ن ط ق ه بالهوى وقوله تعالى د و م ر ة تستوى معناه ق و ة وقوله تعالى و ه و ب ا ل أ ف ق و ل ه ت ع ل ى م ع ن ا ه ب ا ل ج ا ن ب و ق ا ل ى وقوله ت ع ا ل ش م س ا ل أ ع ل ى و ق ل ه ع ا ل ى وقوله تعالى وقوله ى وقوله تعالى وقوله ت ع ل ى وقوله ل ع ا ل ى وقوله تعالى و ق ا ل ه تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى و ق و ن ه تعالى و ق و ل تعالى و ق و تعالى و ق و ل ا ل ى وقوله ا ل ى وقوله ت به ف ه و ق و س وقوله تعالى ما كذب ا ل ى و ق و ما ر أ ى م ع ن ا ه ما ع ل م و ق د ق ما ر أ ى وقوله تعالى ما زاغ ا ل ب ص ر م ع ن ا ه ما عدل وقول تعالى وما طغى معناه ما جارى وقول تعالى لقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى معناه من علاماته وعجائبه وقول تعالى ف ر أ ي ت م ا ل ل ت و ا ل ع ز ة قال هي أ ص ن ا م كانوا يعبدونها وقول تعالى تلك اذن ج س م ة ض ي ز ة معناها ج ا ئ ر ة وقول تعالى ما أ ن ز ل الله بها من سلطان معناه من ح ج ة و ق و ل تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى معناه البيان و ق و ل ه تعالى الذين يتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا اللمم معناه أ ي يلم بالدم ثم يتوب منه و ق و ل ه تعالى واذ أ ن ت م أ ج ن في بطوني م ه ا ت ك م معناه أ و ل ا د في ب ط و ن هن واحدها جنين و ق و ل ه تعالى فلا تزكو انفسكم أ معناه لا تبرئوها وقال ان يقول انسان مانا ما حدث لي و انا مسجم و انا كذا و انا كذا لا يجب انسان كما سبق معنا ي ت ح م ل س و انا عاتب نفسه و انا حاسب نفسه, نفسه وقال تعالى و اعطى ل ي ل و اكدى معناه اجل وقال تعالى و ابراهيم الذي وفى معناه ب ل غ ماومي ربي وقال تعالى لا تزر و زرق وزرع وقرا معناه لا يراها لذم بغير وقال تعالى يعني ما زي مائل ج م ن و ا ف ي غيرها اذا واحد قتل واحد ولا حصل و القاتل ا قتلوا الطارق من جماعه أ و اذا ا ل أ ب ارتكب ق ض ي ة في بعض الدول يعني يسمى اعتقال ابنه أ و كذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر و ا ج ر ة ا ل وزر أ ف ض ل يحمل المذنب ذنبه و ا ل آ خ ر ما لا يعني علاقه بهذا أ ن تحمله ما, يعني ما لم يعمل لا يؤخذ ب د م ب غيره وقوله تعالى وان سعيه سوف يرى معناه عمل وقوله تعالى من ن ط ف ة إ ذ ا تمنى معناه تخلق وقوله تعالى وان عليه ا ل ن ش ا ا ل أ خ ر ى معناه اشياء ا ل أ م و ا ت وقوله تعالى وانه اغنى واقنى, وأقنى معناه مولى و ك ث ر ة او مولى نعم وكثره وافنى أ ي جعل له و أ ق ن ى يعني جعل له ق ن ي ه معناه وانه أ غ ن ى و أ ق ن ى معناه أ ص ل مال ويقال قنا ر ض ي ة ويقال أخدم و ي ق اخدم ل أ وقوله تعالى و أ ن ه رب ا ل ش ع ر ا ء معناه الكوكب المضي ء الذي وراء الجوزاء وقوله تعالى و أ ن ه أ ه ل ك عادن ا ل أ و ل ى وهم الذين أ ر س ل الله تعالى عليهم الريح فدامت عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م حتى هلكوا وقوله تعالى و ا ل م ت ف ك ة أ ه و ى قال رفعها جبريل عليه السلام إ ل ى السماء ثم أ ه و ى بها والمؤتفكه هي المخسوف بها ق ر ي ة قوملو و ق و ل تعالى فبه الاء ربك تتمارى ف ا ل آ ل ا ء والنعماء واحدها إ ل ى وتتمارى أ ي تشك و ق و ل تعالى أ ز ف ة ا ل ا ز ف ة معناه ق ر ب ة ا ل ق ي ا م ة و ق و ل تعالى و أ ن ت م سامدون معناه غافلون ويقال ل ا ه وقيل أ ق س م بالنجم وهو اسم غالب على الثريا وهو جنس النجوم وقيل النجم الذي يرجم به و ه و غرب أ و انتثر يوم ا ل ق ي ا م ة وقال في البرهان معناه نجوم ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه كان ينزل نجوما أ ي آ ي ة بعد آ ي ة و س و ر ة بعد س و ر ة وفي الكشاف وغيره عن عروه بن الزبير أ ن عتبه بن أ ب ي لهب ان عتيد بن عتبه بن ابي لهب أن وكانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب اراد الخروج إ ل ى الشام فقال لاتين محمد ف ل ا أ ذ ي ن ه فاتاه فقال يا محمد هو كافر بالنجم إ ذ ا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم تفلى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه بنت وطلقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ص ل ط عليه كلبا من كلابك زوج من وليس أو رجية. لا أسلم. زوج زينب وكان ابو طالب حاضرا فوجهه لها خاف منها لما سمعها ابو طالب وسمعها كان س ل الله صلى الله ع ل ي س ل م يقول اللهم ص الله عليه و س م و ل اللهم ص الله ه و ل م ا ل م صلى عليه وسلم و ل ا ل ل م ص ل ل و س م ي ق ا ل ل م ص ل و س م و ل ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم ل اللهم صلى ه عليه وسلم ي ق ل ا ل ه م ا و س م ل ه م صلى الله ه و ق و ل ما كان أ غ ن ا ك ابن أ خ ي عن هذه ا ل د ع و ة يعرف أ ن ه ا د ع و ة ن ب ي ا س ت ج ا ب ة لا شك فيها يعني فرجع ع ت ي ب ة إ ل ى أ ب ي ه ف أ خ ب ر ه ثم خرجوا إ ل ى الشام فنزلوا منزلا ف أ ش ر ف عليهم راهب من الدير الدير اللي هو المكان اللي زي ما تقول ا ل ك ن ي س ة أ و مكان ا ل ع ب ا د ة للمسيحيين فقال لهم إ ن هذه أ ر ض م س ب ع ة هذه ا ل أ ر ض ا ل ل ي أ ن ت م فيها أ ر ض م سباعه ع ة س فقال أ ب و لهب ل أ ص ح ا ب ه ا اعينوني يا معشر قريش هذه ا ل ل ي ل ة ف إ ن ي أ خ ا ف على ابني د ع و ة محمد اعينوني يعني احرسوني احرسوا ابني كلكم تعالوا خلونا نحطها في الوسط وخلونا نحرسها ل أ ن د ع و ة محمد أ ن ا أ خ ش ى منها أ ن تصيب ق ع أن ت ه ا م ص ي ب ة بها أ ع ي ن و ن ي يا معشر قريش هذه ا ل ل ي ل ة ف إ ن ي اخاف على ابن ي د ع و ة محمد فجمعوا جمالهم و اناقوها حولهم و أ ح د ق و ا ب ع ت ي ب ة فجاء ا ل أ س د يتشمم وجوههم حتى ضرب ع ت ي ب ة فقتل فقال حسان في ذلك من يرجع العام إ ل ى أ ه ل ه فما أ ك ل السبع بالراجع أ و السبع فما أ ك ل السبع بالراجعي يعني من الناس يرجع الى اهلهم الا اكل السبع الذي اكله السبع فما اكل السبع بالراجعي السبع, السبع بالراجعي. بالراجعي نعم بالراجعي من يرجع العام الى اهله فما اكل السبع, السبع بالراجعي وجه قوله تعالى ما ظ ل صاحبكم وما غوى أ ي ما ظ ل صاحبكم يا قريش أ ي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال الهادي عليه السلام ف أ ق س م بالنجم أ ن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ما ظ ل عن الهدى ولا عما عم امر به او امر به العلي ا ل أ ع ل ى و أ ن ه ما افك ولا غوى ومعنى غوى فهو ضل فهلك إ ذ ا أ س ا ء والضلال نقيض ا ل ه ج ى والغي نقيض الرشد أ ي ليس كما تزعمون أ ن ه ضال غ ا و وقوله وما ينطق عن الهوى دليل على أ ن ه ما ضل وما غوى تكديره كيف يضل أ و يغوى وهو لا ينطق عن الهوى و إ ن م ا يضل من يتبع الهوى ويدل عليه قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال الهادي عليه السلام يقول ما يتكلم محمد بهوى نفسه ولا ي أ ت ي ك م بشيء من عنده إ ن هو إ ل ا وحي يوحى يقول ما ي أ ت ي ك م صاحبكم إ ل ا بوحي يوحى إ ل ي ه وما ي أ م ر ك م إ ل ا بما ينزل من الله عليه وذلك أ ن ه تعالى لما قال وما ينطق عن الهوى لكن لماذا ن ق ا ن ط ق ينطق فبماذا ينطق ي ن ط ا ينطق عن الله يعني وما ينطق عن الهوى ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ي ن ق ي ن ط ا ينطق ينطق ينطق ينطق ي ن ط ا ينطق ي ع ن ط ق ي و ط ق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ي ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ينطق ا ل ط ق ينطق ي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 ما و د ع ك ربك ل أ ن ي أنقطع ا ل و ح ي فبدأ ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و ع ل ى ن ه ت ض ا ي ق ك ا ن ي خ ر ا ء ا خ ر ع لانه ل يجب ان يكون هناك ا ل ي ع ن ي ا ء اخرى لانه و ت ع ا ل ى أ ح ك م و أ ع ل م متى ي ن ز ل ا ل و ح ي و م ا م ا نعم ثم قال عليه السلام معنى علمه ففهمه و أ م ر ه به شديد القوى فهو جبريل صلى الله عليه يقول شديد ا ل أ س ر والخلف ذو م ر ة فاستوى و ا ل م ر ة فهي ا ل ع ز ي م ة و ا ل ق و ة والنفاذ فيما يؤمر به فاستوى معناه فتم وكمل وظاهر هذا أ ن الضمير علمه عائد إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم تقديره علم محمدا شديد القوى جبريل وحينئذ يكون عائدا إ ل ى صاحبكم الى صاحبكم وقيل أ ن ا ل أ ش ه ر عند المفسرين أ ن ه عائد إ ل ى الوحي أ ي الوحي علمه شديد القوى و لهم في قوله ذو م ر ة وجوه أ ح د ه ا ذو كمال في العقل والدين جميعا ث ا ن ي ه ا ذ و م ن ظ ر و ه ي ب ة ثالثا ذ وقال خ ل حسن ر ب عها ذو قوة ق ي ومن قوته اقتلع قرى قوم لوط من الماء ا ل أ س و د وحملها إ ل ى السماء ثم ق ل ب ه ا و ص ا ح بثمود ص ي ح ة ف أ ص ب ح و ا جاثمين كان هبوطه على ا ل أ ن ب ي ا ء وصعوده أ و ح ى أ ي أ س ر ع من رجعه الطرف وقيل معنى فاستوى أ ي استقام على صورته الحقيقيه ل ل ت ي ك ا ن ي ت م ث ل بها ك ل ما هبط وكان ينزل في ص و ر ة دحي ة ا ل ك ل ب ي بجماله وذلك ل أ ن ص ل الله عليه وسلم ا ح ص ل ا الله عليه وسلم م ح ب أن ي ر ا ه في ص و ر ة ا ل ت ي خ ل ق ع ل ي ه ا فاستقامه ل ك ا ن ينزل سلام الله عليه على رسول الله في ص و ر ة دحي ة ا ل ك ل ب ي أ ح د بني ك ل ب ه كان من أ ج مللعب ا ر كان ي أ ت ي جبريل ع ل ي ه السلام في ص و ر ه ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ص ح ا ب ه ولكن ي ع ل م ن الشرعي ا ئ ف هو ذ ا كانت رجل شديد البياض ومشاعر ي ومحمد يقول ان الاسلام وما هو الايمان ويقول ر ان ا ل ا ي م هو ق ا ل ي ا محمد ع ل م ن ي م ا هو ا ل إ س ل ا م أ و م ا هو ا ل إ ي م ا ن هو الايمان ويقول ان ا ل ل هو م ل ا ئ ك ت ه ويقول ان ا ل ا و م ا هو ا ل إ س ل ا م ق ا ل كذا و ك ذ ا ق ا ل ف ل م ا خرج م ن ع ن د ه ق ا ل ع ر ف ت م ا ن هذا ق ا ل و ا ل ا ق ا ل ه ذ ا ج ب ر ي ل أ ت ا ك م ل ي ولكن يجب ان يكون ي هناك اشياء ت ي اخرى ل ت ي ل الله ي في المسجد ا لأنه في المسجد ي ا ا ل م ش ر ج و المغرب له سد الجناشر خ ل ق ة الله سبحانه وتعالى و ع ظ م ة الله سبحانه وتعالى ت ج ل ى في مخلوقاته فراه مرتين م ر ة في ب د ا ي ة الوحي و م ر ة في هذه ا ل ا ث ن ا م وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى قال الهادي عليه السلام ف ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى أ ف ق سماء الدنيا ثم دنا فتدلى يقول تقرب ودنا ونزل فكان أ ي حتى كان من محمد صلى الله عليه وسلم في ا ل ه و ا ء وجابه جوسين فهو ق د ر الغلواتين في الهواء أ و أ د ن ى يقول أ ق ر ب من الجوسين وفوق الجوس أ ي أ ق ر ب من م ق د ا ر ه م ا على ت ق د ي ر ك م ل أ ن الله تعالى عالم لا يجوز عليه الشك و ق ي ل يعني في معنى ب ل ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى جابه جوسيني أ و أ د ن ى معنى ا جال من الله سبحانه و تعالى أنه ما عرف على ه جوسين أ و أ د ن ى من ذلك لا جابه جوسيني و أ د ن ى م ئ ة أ ل ف أ و يزيدون الله ا سبحانه و تعالى مو... ن ج ا ل كم عددهم م ئ ة أ ل ف و يزيدون شيء بسيط عنه ال... ولكن هذه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ت ت ي ك م ا س ب ث ه ثمانيه ا ت ا ت ي أ ح ر ف مكان أ ح ر ف ت ل ا ث ه جمل أ ي أ ق ر ب من م ق د ا ر ه م ا على ت ق د ي ر ك م ل أ ن الله تعالى عالم لا يجوز ع ل ي ه الشك و ق ي ل ا ل أ ف ق العلى أ و غ ش ا ل ش م سماله إلى مراه ا على هذه ا ل ص و ر ة أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء غير محمد صلى الله عليه وسلم وهذه ا ل م ر ة في ا ل أ ر ض و م ر في السماء ليلت ا ل إ س ر ا ء ولما راه في هذه غشي ة عليه اغمي على رسول الله ص ل الله عليه وسلم من هول المنظر وشدته وعظمته ثم دنا جبريل منه صلى الله عليه و س ل ه فتدلى تعلق عليه في الهوى ومنه دنا رجليه من السرير وهذا من المغلوب اي ثم تدلى من السماء فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل ه و فكان منه صلى الله عليه وسلم وسلم في القربي على ق ا ب ه جوسين أ ي على ق د ر ه م ا و ا ل ق ا ب والجيب و ا ل ق ا د و ا ل ج ي د و ا ل ي س ا ل م ق د ا ر أ ي فكان م س ا ف ة ق ر ب منه صلى الله عليه و آ ل ه مثل ق ا ب جوسين و ق د ج ا ء ا ل ت د ي ر بلغوس ا والرمح والصوت والجراع والخطو ة والشبر و ا ل ق ب ر والصبع قال وكا وكا جاثني من خ ز ي م ة إ ص ب ع ا ص ب ع رأى نعم يجي ثم قال تعالى ف أ و ح ى جبريل ا ل م ت د ل ي الذي على جاب جوسين أ و د ن ا إ ل ى عبده ما أ و ح ى أ ي عبد الله محمد صلى الله عليه و اله و إ ن و ان لم يجر ي لاسمي عز و جل ذكر ل أ ن ه لا يلبسو لا ي ل ب س ف ق و ل تعالى على ظهرها ثم قال الهادي عليه السلام وقوله ما أ و ح ى من الوحي الذي بعثه الواحد ا ل أ ع ل ى العلي العلي الاعلى و أ ب ه م الوحي تفخيما له ف أ و ح ى ما أ و ح ى يعني ما, ما بين ما هو الذي أ و ح ى هل هو أ و ح ى إ ل ي ه مثلا ا ل آ ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة أ و العمل الفلاني لا أ و ح ى ما أ و ح ى إ ب ه ا م يعني لتعظيم هذا الوحي الذي أ ت ا به جبريل عليه السلام و أ ب ه م الوحي تفخيما له أ و أ ب ه م الوحي تفخيما له إلى أ و ح ى إ ل ي ه أ ن ا ل ج ن ة م ح ر م ة على ا ل أ ن ب ي ا ء حتى تدخلها يا محمد وعلى ا ل أ م م حتى تدخلها أ م ت ك ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما ر أ ى أ ي ما ر آ ه ببصره من ص و ر ة جبريل والمعنى ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه و آ ل ه و اللام لتعريف ما علم حاله لسبب ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إ ل ى عبده في قوله وفي قوله وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى وقوله ما ظ ل صاحبكم يقول لها ترجع إ ل ى رسول الله ويحتمل أ ن يقال ما كذب الفؤاد ل أ ن الكذب هو الوهم والخيال والمراد أ ن قلبه لم يكذب قال الهادي عليه السلام يقول ما كذب فؤاد محمد وقلبه فيما قد أ ي ق ن به من آ ي ا ت ربه م ن ت د ل لك ان ي إ ل ي ه بوحي خ ا ل م أ ف ت م ا ر و ن ه على م ا يرى ي ق و ل ت ك ا ب ر و ن ه و ت ج ا د ل و ن ه ف ي م ا قد ع ا ي ن ه ع ي ان ا ك و ن هناك ا ف ي ل م ج ا ل ان ك ت ج هناك ا ل أ ن ا رأيت ي ق و ن هناك افضل من اجل ا ف ي الشيء ذ ا ك ا ل ض ل من اجل ان ي قلت م ن ا ك افضل م س ت ح ي ل أ ن يكون ه ع ا د ت م ا ر ي ن ي ف ي ان ي ء أ ن ا هناك اجل و ل ك ي المشركين يمالون رسول الله في جبريل أ و في الملك او كذا ي ق و ل و م ان ر و في ش ي ء قد راى <تصفيق> ا ل أ ن ب ي ا ء قبل محمد أ ي ما يدخلو ه قبل رسول الله رسول الله هو أ و ل شخص يدخل ا ل ج ن ة ث م يدخل بعد ه ا ل أ ن ب ي ا ء و ع ي د م ع ن ا ح د ث ن ا م ح ر م ا ت ونحن ن ت ح ع ا ل م ح ر م ا ل ونحن نحن ا ح ن ن ل ن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن ن ل ن ن ي ن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن ن ح ا ل ح ن نحن ن ل ن نحن نحن ن ح ا ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن ن ح ا ل ح ن نحن ن ه ن نحن نحن نحن نحن ن ثم قال تعالى ولقد ر آ ه ر آ ى محمد جبريل عليه السلام ن ز ل ة أ ي م ر ة أ خ ر ى من النزول أ ي نزل عليه جبريل ن ز ل ة أ خ ر ى في ص و ر ة نفسه فراه عليها في ل ي ل ة المعراج وهذا دليل على أ ن ه عرج بجسده إ ل ى السماء لان هناك خلاف بين العلماء هل المعراج و ا ل إ س ر ا ء كان بالروح أ م بالروح والجسد فهناك من يقول أ ن ا ل إ س ر ا ء إ ل ى القدس والمعراج إ ل ى السماء إ ن م ا كان بروح رسول الله والبعض ا ل آ خ ر لا يقول لا إ ن م ا كان ا ل إ س ر ا ء به جسدا وروحا والمعراج كذلك كان به جسدا وروحا م س أ ل ة خلاف بين العلماء قال الهادي عليه السلام فشهد سبحانه لمحمد صلى الله عليه و آ ل ه أ ن ه قد ر أ ى جبريل في ا ل ص و ر ة التي خلقها الله فيها مرتين حين دنا فتدلى و عند س د ر ة المنتهى و س د ر ة المنتهى فهي أ ع ل ى عليين انتهى و المنتهى في اللغه ة و ا ل غ ا ي ة في الفضل او في المنقطع و ا ل ن ه ا ي ة و الحد و ا ل أ م د ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام وفي البرهان المنتهى هو موضع ينتهي إ ل ي ه علم ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة ولا يجاوزه ل أ ن عندها ج ن ة الخلد ف ا ل م ج ا و ز ة إ ل ي ه ا تكون في ا ل آ خ ر ة خلاص توصل إ ل ى هذا المكان و ت ت و ق ه ثم قال عليه الهادي عليه السلام في ق و ل ه تعالى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى هي على عليين ايضا من فوق السماء ا ل س ا ب ع ة العليا وهذه ا ل آ ي ة ح ج ة ل أ ن ه أ س ر ى بعبده ل ي ل ة أ س ر ي به ل أ ن ه أ س ر ي بعبده و أ س ر ى بعبده ل ي ل ة أ س ر ى ا به إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى إ ل ى السماء ا ل س ا ب ع ة العليا التي فوقها س د ر ة المنتهى أ و س د ة المنتهى و لكن س د ر ة المنتهى حتى ر أ ى جبريل عندها ن ز ل ة أ خ ر ى وهذه ا ل آ ي ة ح ج ة ل أ ن الله قد خلق ا ل ج ن ة إ ذ ن هذا عند من يقول أ ن ا ل ج ن ة م خ ل و ق ة أ ن هذا يريد أ ن ه ا ح ج ة ل أ ن الجنه قد خلقت ل أ ن هناك الكثير من العلماء يقولون ان ا ل ج ن ة لم ت خ ل ق ل أ ن ا ل أ ص ل قالوا في الجنه يا ل خ ل و د انها دار خلود وليست دار ف ن ا ء ولله ا سبحانه وتعالى يقول وكل كل شيء هالك إ ل ا وجه يعني فقالوا أ ن الجنه يعني خلقت للبقاء والخلود إ ذ ا كان كل شيء سيهلك فمن باب أ و ل ى ان ا ل ج ن ة لم ت خ ل ق ل أ ن ه ا ما خلقت هذا ولكن ه ن ا ل امر اخر يقول لك ان ل يكون المتابع ع ل ه السلام ويكون ا ن ر قد ه م ا ك امر الله ا س ب و ا ل ن ا ف ي ذ ل ك أ ن جبريل ي ل ع ه ا ل س ل ا م هبط ذ امر ت ي و على س و ل الله صلى ا ل ل ه عليه و س ل م م وهو غ ي ر ا ل ل و ن فقال ل ه م ا ل أ ر ا ك ي ا حبيبي ع ل ى ه ذ ه ا ل ح ا ل قال ة إ ن ي أ ت ي ت ك ع ن د م ا أ م ر الله سبحانه بالنار فأوجدت حتى صارت أشد حمره من الدم من حمره فأوقدت أشد حتى ثم أ م ر بها ف أ و ق د ت حتى صارت أ ش د بياضا من الثوب ا ل أ ب ي ض ثم امر بها ف أ و ق د ت حتى صارت أ ش د سوادا من الليل المظلم هو الذي بعثك ب ا ل ح ق ما يضيء نورها ولا ينظر لهبها ولو علق الله شبرا من سلاسلها بين السماء و ا ل أ ر ض لذابت السماء ومن فيها و ا ل أ ر ض ومن عليها قال فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه فاقام وقتا ً على تلك الحال ف أ ن ز ل الله عند إ ف ا ق ت ه إ ن ا اعطيناك الكوثر ا ل س و ر ة فكان هذا النهر هبه من الله سبحانه لنبيه وتطمينا لقلبه و إ ذ ه ا ب ا لغمه انته ى بعضهم يقول أن هذا النهر ي س م و ه نهر ا ل ح ي ا ة ان من دخل النار وتعذب في النار على قدر ذنوبه يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار و ي غ م س ه نهر في الحياة و ت ع و د إليه الحياة وهي هذا ع ن د آل بان ي ت رسول ل ل ه أ يكون هناك فروج من ن ا ر جهنم فمن د خ ل ا ل ن ان ر يكون ت بخارج هناك من نور ل ه ن م ويقولون ان ل يكون هناك ل ى إذ يقشى من ا ن ل ا ل ل ه س ب ح ا ن ه ويقولون ت ت ع ا ل ى و ف س د ا ص ا ل يكون هناك من د وعلى عليه الله نور ج ه ر ي ن اللهم ا غ ف ر د ن و بانه يسير أ م و ر ن ا ش خ ا وسرورنا شرورنا وسرورنا ومراعنا ومراعنا و م ن ا ع ن ا وجعلنا نكون في مخرجه ونحن نفرجه ونعم نتائج بارزه ونعم نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ا م نعم نعم ا ع م نعم ر ع م نعم نعم نعم نعم ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ا ل نعم نعم نعم نعم ن يا أ ر ح م الراحمين اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واصلح ذرياتنا واجعلنا ه د ا ة مهتدين يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين